بلدنا بلد سوا فيها الأجانب تتبسح وتقول لي عام وقت المرواح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا نصر بلدنا بلد سوا فيها الأجانب في بينا أي والله أدمى المدينة صحيح والله ويلف في بينا أي والله أدمى المدينة صحيح والله مش برضو منها عمي من وسط نردها لك في الأفرار ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا you <laughs> ينحط من تحتها شرطه واكثر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شرطه شايفين مكانها اي والله ما بنجرانها اي والله شايفين مكانها اي والله ما بنجرانها اي والله زي الشموع حوالي الفرطه همسيت لا كل صباح بفرحه وبدمع تروح لفراق بلدنا We shall rule, we'll rule the world, we shall rule, we'll rule the world, we shall rule, we'll rule the world, we'll rule لما world, تاني rule the world,